على حجة بالحرب اتباهت تباهت تباهت تتباهى على حجة بالحرب يتباهى طاير بصف من العسل خللاغ على حجة بالحرب يتباهى طاير بصف من العسل خللاغ صارت الشبليه حسن ويا حسين صارت الشبليه حسن ويا حسين كم طارت حالي فجأة بالحرب حاف القتال شاهد الحباس بس يا خيالي يا خليل حالي فجأة بالحرب حاف القتال شاهد الحباس بس يا خيالي ذكر بصفلين وانتدر وحنين بكرب صفيين وبدر وحليين بكرب صلعة من خاطها بكرب صلعة من خاطها al haq bil harbi tabaher wa nabt kuf al hasal khalqa al haq bil harbi tabaher wa nabt kuf al hasal khalqa sawat ash binir hasan حصل ويه حصليه كالطارت عفاص من يدناها كالطارت عفاص من يدناها ما <تصفيق> مح ولا سقام ولا سيوف الحسن لو صال فيني هالصفوف لا لا ما سيفه قد جبال صرعه <صوح> العدوان يتحدى العدوان تحدى <صوح> على حق بالعرب يتفاخر ويبج الحسن خلاها حلي حق بالحرب يتباه طايا بشفوف الحسن خلاها صورة الشبلية حسن ويا حسين صورة الشبلية حسن ويا حسين كم طارت عباس من ايدناها كم طارت عباس من ايدناها صال شبلة حسين وتحدى الكفور مقفق فتح درب صاله بدر الله قام شمرهاس وتحدى الكفر مقفق من حدرب صاله بدر تنقل الفرسان يقلب الميدان تنقل الفرسان يقلب الميدان من قربنا غلب سوى من غلب سوى على حكه بالحرب يتباهى طايب بقفل حسن خلغا على حكه بالحرب يتباهى طايب بقفل حسن خلغا طالته الشبليه حسن ويا حسين طالته الشبليه حسن ويا حسين كل طارت عفاص من ايدنا غير علي وش بقول لو وقف النهر و قام صب وعالكفر و بلا هواء لو وقف النهر و قام صب وعالكفر و بلا شو حفلة مرور يا بطل المرور شو حفلة مرور يا باطل موت الهندسة الصوتية والتوزيع السيد خالد البطاح كلمات الشعر الحسيني علي الحلفي اداء الرادود الحسيني الملة محمد الحلف اشرف على التسجيل كرار الخفاجي ونسالكم الدعاء كم طارت من يدنا